وشر الأبور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ففي الجمعة الماضية كنا أخذنا درسا من كتاب الأصول الثلاثة لشغل إسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة وللشارش الشيخ الإمام الشيخ محمد بن عسيمين رحمه الله تعالى عن المسائل الأربع وأخذنا درس عن العلم وأن العلم أساسه هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة ثم يلي بعد العلم العمل وكان قد توقف بنا الحديث عن العلم والعمل فبهما يصلح المرء نفسه ثم يصلحه غيره بالدعوه والصبر على الاذى فيه بارك اسعد حلقه الجماعه بزعبه أربعة مسائل اربعه نقرات زبلارز كاب كتاب ناي شغل الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمه واسعه وبغطى لي شرح زبنة جلو رحمه الله تعالى رحمة واسعة الكتاب مالتي الشيخ محمد ابن حسيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة فقال ذا مسائل الأرباح دحر الناس قد تامتي العلم فلتكى مالتي زخونا نقر بزي فلتكى نقبره دمه صايدا يقول له الثلاثي أول مقدم حد السب إذن أن ذي أبسلسة نقرات الثموركوسي ذنسلسة نقرات ذي أتندمة مسرتين وصباح نقودماني أتكبرنا أن حسة لن نتبساتين وهو معرفة الله نربخ الفلطف ومعرفة نبيه رسول الله عليه وسلم وممكن فلطف ومعرفة دين الإسلام بالأدلة دين الإسلام بما؟ بأدلة مرتوعة لقبر كنفلته. بالأدلة خذوا الكل المصنف كنتا تمال الجمعة تخذ كلكم مالجيو؟ معرفة الله بالأدلة مالجيو. تأدلة مسكولة لها. تقانا جيبات مستو مالجيو. معرفة الله أن ربه كنفلته بدليل. من الله عليه وسلم كنفلته بدليل. ندين الإسلام كنفلته بمنتي يا شبك؟ بدليل. تهر علمي تاني مالذي يا شباب العمل كنصرح علمنا بس تتعلمنا يو كنصر علم تتعلمنا يو أفتاد وعلو ألمنا بقى ذيان لنفسنا يصلحنا قلت بانقرنا نفسنا نصلحه العلم النافع والعمل ايش الصالح تعلمنا أكثر بعض مستوعب باذن كلتيزيان نفسنا نصلحها نصلحها مالنا لان كلتيزيان دماني ابز حاله فجمعات نفسنا نصلح عدما كان ولد جنا جميركا صدرونا بيسسبنا كل ما ازبنا بل كل مسلم كذا حلفون وكفر كيترافه كان يصلحون نقال لنا خمس طلع صغير ودما بخمس مالك سكن دماني الدعوه إلى الله سبحانه وتعالى نا نربي طوعكم نقبر نقه توحيد نقه اتباع سنه الرسول صلى الله عليه وسلم نفس سلفيه طوعكم نقبر من هذ الصحابه خمي يدروا نذ نقبر دعوه كادم ماني. بس كبرك يا دماني كل كذب حكص له زلخه بتصاروا ركه تركب ياه لا بده منه انبياء ايسلامه انبياء انا قضى بودايلي ايذا حنول ازيا وريطوا كندهي تجو ديو كندهي تاحج بالنسبه مالك طب حكص له زعدم ونا برض صر صور لازم نخليها زي صفرت كبر على كلامك كازيها صبرت قبرا لك. صبرتها زي بل كاتها دعوها بقشفها خمان. مع انتي. بزان كلتها زيئاتا ان شاء الله كنزة ربك الوعل. الثالثيتي بقى الدعوة اليه. كابتن مساء الاربع. الثالثيتي ملاز دحري علمي فلتك. دحري صراح ابتكبر ما سوء علينا نزيل تعلمنا يوم. نعم صحيح هذا الثالثة درجة حتى تركّمّا لديّو الدعوة إليّه أتوّعي ذلك القبر نعم تتعلم كيوف صحيح نعم تتعلم كيسنّة نعم تتعلم كيسنّة دعوات قبره بلاك إنّ كيخوك تبليك أتوّعي ذلك نعم تتعلم كأبتدبا وعلوم كدّمك دادم دعوة سالثة دعوات قبره قال المصنف رحمه الله تعالى الثالثة الدعوة إليه أربعة مسائل ثالثة بعض بأرض لدى كسبات دعوهم قبر اللوم أو عذك يقول الشيخ ابن عسيمين رحمه الله تعالى أي دعوة إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من شريعة الله تعالى على مراتبها الثلاث أو الأربع التي ذكرها الله عز وجل في قوله ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن سورة النحل الآية 125 بقى دعوان كبار كبار نقول له كمأيو إبلا الله الشيخ من عسيمين يترسوا صلى الله عليه وسلم حزموا دموتوا دين الإسلام توحير سنة نبدو دعوهن قبل نبدو فهمنا يا صاحبهن دعوهن قبل ما السلفية اذ غقوني اتدعو مراتب ثلاثة واربعة اللوين اتو اسلوب مالتي وزعاذئة تغيصلنا مالتي ادعو الى سبيل ربك بالشكمة دعوهن قبل كلنا يا شباب حكمة خدلينك. والحكمة هي وضع الشيء في موضعه. لحده نقر أبوته وتقمته زيها حكمة. فليس الجاهل كالعالم. في دعوها بقبرن وخلغة. دفلتن زي فلتن? ببينو. طالب علم كم عام يكون. قال له ريفق زد لي يلو ساعتت. ريفق. قلت لك, لك, لك دعوات دعوات اللغة الساب تقاقي خالك تقنعه الساعة تذي قبل لك لما قنحته قبل لك قال له قبل ساعة تذي شكمه قبل دعواتي والموعظة الحسنة لبواتك وعزغتو لك قال له سبك ربي الزغاغير كان الرسول الله عليه وسلم الزغاغير كان تأثر قبر عينوهن نبعثه قطر سبحان الله كدهنن نجمر هبقيقابا اين يا ربط بسامح ان يلون صوبا ايضا قال له سبكا بط هي احسن قام قول سما قطر نصبق اذي قل علم كوهون قال له اب نقاش اب جدال ان حرد اصح حدثت قل علم ازاي يقول له اب جدال ان دي حراتي قال له يمكن شبهاته للو علم يناقشوه جدال بالتي احسن لكن رب سبحانه وتعالى نتايله قايدوا بالتي احسن نصبقه هنا جدال ممنوع وجدال مباحل جدال ممنوع عندهم قوينه الفائدة زي ابتحكى الفرد زي ابتحكى ابو هون زيتو كاتو قوينه ازي الجدال زي عيطاق مكاني زمو قوتل زي, زي عيطاق لكن قال خاسبت خاسب له خاسبتما قوتو زي عيطاق اللي له يسمعكا لكن بزق الدايزي غالب علم متمكن ويعالم قونا له النقاش الجدالة مقوة قاتل دي حركوين وما لدي إذا آية النحل الرخبة آية قصري مئتن عسران حموشتنا كمؤون رب سبحانه وتعالى انتائروا جرى بعث الاسلوب لضغط شغناء الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى طيب والرابعه قوله ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم زي اسلوب دمام مسائل الكتاب الله ما له الكتاب يا شباب من هم اهل الكتاب الكتاب من هم يا شباب اليهود و ان نصرى قلت له يهود ونصارى مزيونين قد ما نفسهم يكونوا يناقشوا خطب سبحانه وتعالى بس اهل الكتاب موجودو خليتخافتوا الا بالتي احتمل الصبوق ما تمكن الضوء تزي يكونوا بالله ان تجيهم من كطوعها كذا نعرفه منصب ايكونن يهود والنصارى عالم رباني عالم بالكتاب والسنه عالم باقوان الصحابه عالم بشبهات اليهود والنصارى اذا عالم من دينا قصر والا بزوغتنا زي لا عندهم كندي سبع مسلمين قالوا مش يهود والنصارى جدال يقبرو لكن اذي الجدال اذي والعياذ بالله في النهاية كسمعهم الجمهور يهود والنصارى اتي شبهاتهم يأتون كيتردهم ما لدي عبتساهلون يوضحون اذي تغيينو كابد يهود والنصارى رحق لكن عالم تغيين حدا سبقا احسن كجادلهم يخيلي لكن نخملسهم يتعادف نبتوحيد نبتسلم الناس. نفسنا هاي الرسول صلى الله عليه وسلم نفس الافيات من تخلصهم من السعادة كسلمون من تي كابضوه سعاقن انتجا السعادوه سعو عزو قبروه لغاينهم أبقى الوحدة والعاديان كأسود وحدة قوموا إليه آتيوه دحان كنكسبوه كنكسبوه كنكسبوه في النهاية حاجين ما سنهاية ما نسكر رأى لهم إليهم يهودوا النصارى أحوات جميرهم والعياذ وبالله إذن كونه عدد السبب الاصل اليهود والنصارى الكفار سلسخونه البغض الاصل. لكن عالم حدا حدا اوانه اللهم مسؤوم كوفيلو زيناقشهم. بس كل بغض لكله. كان نهيداها دليل يقول كوفيلو يناقشهم. وإلا اختر حقال لك. هذا بيهود والنصارى. معادي يقول عالم مسؤوم كوفيلو زيناقشهم. نهيداها دليلو. نب توحيد نب صنم نب سلفيا. ذلك يا شباب بوابت كل الله ما ننسب هيكون النية والنصارى دعوة قبروا لهم إلوه ما زغت الززاعة والععاذ بالله إلا الذين ظلموا منهم لكنتم عمثل نفس ظالمين يردوهم من يقبلونهم من. نزل سلمنا جهار سرزغان بالله ازيئوهم خير نجا ليه رب ان لا يكونم كن انك لا تهدي ها شباب من احببت ولكن الله يهدي من يشاء زياد يا نبر صلي الله عليه وسلم وريده حبهم حب ابي طالب كمان كهدي وايك المغنيات مغنياته هدايه التوفيق ابي ثمانيه مالتي ابي ربي زياد سوره العنكبوت رغبه ايه عنك قصري 24 جل زي بالشق من عثيمين ولا بد لهذه الدعوة من علم, من علم بشريعة الله عز وجل دعوات قبرتا تخوينكا علم خلوه كاللوين علم زي بالنسد تعلمان له دعوات قبران للو مش نص دعوات قبر الزلم ما خمزنا يجي التبليغ نريع زلنا مالك كي تعلموا دعوان اكبر كل جميع في النهاية ضلوا واضلوا نريت يوم تفي يوم نصفكات في يوم والعياذ بالله حتى نصفنا بدعة يصوح الله والعياذ بالله بقى اخنا علمها لنا الشيخ من العثيمين حتى تكون الدعوة ماذا على علم وبصيرة أب علم دلتموركوسة دعوة كل من تساوعت قبره أب فلسيت دموركوسة من تقول وبصيرة دماني حس كندها راغة نبحك قد بخمزة عقبات كوخونا اللو تزيد ماني ناب حاكي يعد مان لو هو تبنبد نسبات كمزيق الكاخ تشلو حم تغير بإذن الله لقوله تعالى كمون رب سبحانه وتعالى انتايلوا بذعبان هاي علم كله دعوة عب علم التمركوس اخونا اذا عاجئ نخكر سبحان الله ثلاثة عام مالية على والعلم والبصير كميلاح الجن رأيت أول شيء ربنا سبحانه وتعالى أن تألو قل هذه سبيلي من رسول صلى الله عليه وسلم يجربها لزمالك أي طريقة إذي أتا من قديب اللوم أشفق قبذا اول زيان كان يردد زيان من قداي بقوله رب سبحانه وتعالى من قداي يمن يا شباب نايروسول صلى الله عليه وسلم ارجع انت تتخيلها يا شباب المتابعه المتابعه تتقش يقول هذه سبيل قبل كل رب سبحانه وتعالى طب بقى حدث بدعوه قبر النحر كينو صلى الله عليه وسلم تابع له كمتي دعوه نايروسول صلى الله عليه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله ناب ربي أخذ السوء في دليل الإخلاص عزيزي عزيزي أدعو إلى الله ناب ربي سوء دليل انتهى المالاته إخلاص لله عز وجل بمعنى أدعو إلى الله بالتوحيد أدعو إلى الله باستباعي لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ادعو الى منهج السلف منهج الصحابة رضوان الله عليه ازي مالتي تركب؟ ادعو الى الله مالتي لابتوحيد يعدم نحد ربنا جزأ اتنا اي رب المخلوق اين اهبوك توحيدنا نحد ازيه دعوة السلفية صننا يا رسول صلى الله عليه وسلم نحد من قدر رسول الله عليه وسلم نكتل كنبل ازيه دعوة سلفية كم ناي صاحبه من قد نكتل كنبل ونبعله بذيتي الدعوة السلفية بانتارو دمان ها بربز لسوء عساب فانه من الدعوة الى الشرك دعية الشرك كولان والعاذ بالله نا بشرك يتسوء عني ولا الى البدعة نا ببدعة ونا يتسوء عني نا بربز لسوء عساب ولا الى الحزبيات نا بحزبين ونا يتسوء عكالي ستفترق هذه الأمة إلى ثلاثة وسبعين فرقة كلها بالنار إلا واحد نبذ فرقة ناجية سدعون قجلة نبعضه نبذ ثلاثية لكن حزب تغيلونا حزبات ما فيه خطوعةك والعياذ بالله تبليغي تغيلونا تبليغي خطوعةك إخواني تغيلونا بإخوان خطوعةك سروري تغيلونا بسروري خطوعةك قطبي تغيننا بقطبيك سواعكا تكفيري تغيننا في تكفيرك سواعكا لكن سلفي لا يربطك إلا بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى فهم الصحابة رضوان الله سلفي تغيننا بربه سواعكا نحب رسول صلى الله عليه وسلم سواعكا قوانين حق تات يقولون ماذا بخاص منهج يقولون فهم الصحابة قيرو يزو قرأ بس فهمنا يا صحابة لذلك القرآن والسنة دعوا قبرنا كله فهمنا يا صحابة كم جي نروا نابلئوا ذات أساسة كمان الله عليهم جبه وكذلك ناب رب يتوع سب فإنه أيضا لا يدعو إلى العنصرية ولا إلى القبلية ناب رب يتوع سب ناب به لا لأنه قلبه صابي أبيض إذا سبزي حمام ناي بهيري أبولوس أنت إذا أقلنا بشركي ويناب ببضع ويناب حزبيات ويناب عنصرية قبلية لطوع تغيله إذا سبزي دعوانها بربدي قبر يلا بالله ثلاثي دعوة أدعو إلى الله على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كم زخونا له في التناي دعوة و دعوة هنقبر كلنا المخذلين الإخلاص والمسابعة مسأل مع المخذلين أدعو إلى الله على بصيرة أي على علم أنا من ذي ناي شركي ناي بدع ناي حزبيات رقيسة كامون ناي العنصرية القبلية لأنه زون زفر رحي وحده سلفه نفس غفر حلال لوقات الحمامين صحابة كبعمت علامة يقللوا لنيرهم ترى اخي انا جمر انا يجمر يدونك لست حلقة مهاجرين حلقة بانصر حلقة لأتهم يا معشر الأنصار تل مدينة مالك تل يا معشر المهاجرين تل صور تجسمع المهاجرون والأنصار مهاجرون تأكبه رسول صلى الله عليه وسلم اذا امستمعوا ابي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم انا بسهم كل خلصنا هاي جاهلية هاي قبالية هاي قبالية هاي بهر أنصار هو المهاجرين كتب دعوها فإنها ممتنة نساعدات ترتبط وتقوم كي حماية لا يجعل والصحر إنها غير دعوة السلفية بر Тут كلえ بريئ بريئ من الدعوة إلى الشذف وبريئ من الدعوة إلى البدعة وبريئ من الدعوة إلى الحزبيين الى والحزبي... الخزبيين ، وقأت�� وبريئ من الدعوة إلى العنصري القبلية والرسول صلى الله عليه وسلم تحناوي تاكدف وخفّلونا حدرى زياخن فرحلال لنا نفسنا ما الذي أبدي مع أبدي. طيب نحرزي على علم علمي رب مسحابنا إخلاص والمتابعة قيرنا دعوة نقبر كمزللنا زائع زي زياء تحبرنا لا أنا ومن يتبعني آنا ما عايز التختلني وثم جمرا من صلى الله عليه وسلم حق غيرهم زي آمنوا زي هم من ها شباب من يمن الرسول صلى الله عليه وسلم حرية لهم تقبلوا؟ ها شباب من يمن؟ بارك الله ذيكم صحابة رضان الله عليهم أنا ومن اتبعني عبد ذي أول الله عليه وسلم بقدام الناس جتة قتلون صحابيهم ثلاثة فهم الصحابة قتلون لهم زلون ذي أترجع لنا وسبحان الله وما أنا من المشركين دعوا تصبر كل خافا نفته تصرح يكون تصوح هذا الرناته توه وين لا سبب كان يغيروا خرجها كان تدعى شركي انتهى ترقم نحر زيته بوغلك بيدعى انتهى ترقم عند كل سبب توحي السنه بقولوا حرك لكن بس انكارها اني شرك بيدعى الحزبين كله الزيخان وقره شو وضع زي اخورك الزيخان شركه بالرا عنك كم اول كابتون مشركين وسبحان الله يعني أنزل الله مالاتيو من رب سبحانه وتعالى نسوه زغنان كابتون مالاتيو أنزل الله من الشرق آنان كابتون مشركين يسترحو زلو ثبارا نتعي لهم الرسول صلى الله عليه وسلم نحن نتعي لهم إذيها صورة يوسف من رغبة آية والبصيرة تكون فيما يدعو إليه بأن يكون الداعيته عالماً بالحكم الشرعي بصير علمه خبهان كله لماني إذي دعوه زي قبر زلو سبذي عالم خونه اللو نفسي علو زلو طوي دعوه مالي إذا يتفرضي ناتو أب شريعة إذي تعلمو خصوه علو وإلا فاقدو الشيء إيش ها شباب لا يعطي زي قول كخطبها يتغليني خمال قالوا يا سبق انت حان فوق الله نصوح رب بركة انقبلنا رب هذا الناس طيب عيد المتابعة؟ اين العلم؟ ثلاثين عبدالنكور نايته وحده يصبح عبدالنكورا نحركوينه ويدماني جهولا نحراد له مالته زي فلت نحركوينه اذا عبدالنكورا خاطر في كونتن مالت زي رجع سب ما زي كونت فلتت زي بلوسب جهول سب. زي لنفسه قد حناغت عرالو مش خالو كتم وفي كيفيه الدعوه اي اسلوب الدعوه كل وله استاذ دعوانا من تسوع على لوحده اذ نزوع له اذ صوع له تبكني انت اجي قرات عالم دي طالب علم دي كويس عمي وفي حال المد نتلتوا عزل لغة سبون نتوايو فاسنعونا اسلوب يختلفت لازقونا كاب عالم طالب علم وعامي أبلي تات اختلاف تعالم دعوة قبر طالب علم وتمكن تغيلون بتات غلا دعوة قبر أما عامي تغيلون ويجاهد تغيلون فعلم الله دعوة قبرية ومجالات الدعوة كثيرة منها لا دعوة عدلات بوزحي وإذن ما مجال ناي دعوة بوزحي كابآن نمتكاس مالاتيو هالدعوة إلى الله تعالى بالخطابة بخطبة قيركا دعوة له وإلقاء المحاضرات محاضرات قيركا دعواته بخط ومنها الدعوة إلى الله بالمقالات زرباتات لا تحفكا بسر قحل له. رد ودول. دعوية. لحد السابت رجاء اقول كان. رد له. كنت يسد. سد حلم على خبزي قيقا ذي. السون بقيقا خيرت دي ام ترد عن بيمه. قاريه وفيهمه. من قد حقه ازي ما لدي. تلاسوك النار هنا يا جن. انت اخوانيه. اتبقى قاعدوا له سبب احكي زلوخه زلو مسلوئي و اتم اهل الباطل دماء معاتهم تطاولدوا قبرو رجودوا انه حرزيلة كيف تزوغون اه ميداع رغمو مالتي عرفت ميداع دماء يعيش عيشو عرفت ميداع دماء يقور مالتي وكنده يزبيس هو كونه نستقى قاسد ما يزغلو يزون بعلو ومنها الدعوه الى الله بحلقات العلم حلقه العلم كم زي ما شايفنا لما حتى الله فلان البار نخيف نسمح حان قال له فلان نسمح يزون بعلو دعوي مشايخ السلفيين المغبنا له دعوه يمسكوا لنازل مش ربي وستات ترنازل سلنانا يا رسول صلى الله عليه وسلم ذات حزن هذا اليوم السلفية يوم تايموا خان هذا جلسون هذا اليوم فجزاهم الله عنا خير الجزاء ونفعنا الله بعلمه وأسأل الله أن يبارك في عمرهم ومن توفي منهم أسأل الله جل وعلا أن يتغمدوا بواسع رحمته ومن كان منهم حيا أسأل الله أن يطيل في عمره ويبارك في عمره وأن يبارك له في علمه وأن يف... ينفعنا بعلمه ومنها الدعوة إلى الله بالتأليف دعوة ونالف كتاب تألف تدرس ما لديه قل بحق الدمور كوسف طعيد هبس النهات الثلاثين كتاب ذي علماء نشروا كبأتن عن تزاء ختاب عزي هذا اللغمالتين الشغل نوع زيمين الشغل نوع زيمين ميتور لكن ذا ختاب زياء قد يفضل صدقة تنجارية سبحان الله نابقوا برخات غيل اللحظة إذا أجر مغنياته؟ بل ذا ختابه زياء نتكلم ربي رحمل الله نعانا أول ربي رحملنا ومنها الدعوة إلى الله بالتأليف ونشر الدين عن طريق التأليف ومنها الدعوة إلى الله في المجالس الخاصة كم قول دعوة مكبر نخلي بالشغن عزيمين أم مجالس الخاصة مثلا زمد كادي كورو بيت كان لما عنتي مساكة مساح وين مساكة دراري للك فرصة يزع كخبرة كايلو نعطى طويعه كمالي وإذا ما عقيقه ألا لما عنتي له كمالي قول عقا بذلت مع الحزم أبساعدت هذي حرود حريبي عند مكان فرصة يزع علمتاً لك أوجه أنصح ابع للتوحيد ناب توحيد سوعة القبر ناب سنة ناب رسول الله سلفيان تهى والله العظيم سنة والله هزبي هاب زفلتوا زفلتوا أيضا زفلتوا هزبي بسر نزع سلفيان أفعل الطب يصبه أسلوك يركان أفتور نزع سلفيان أفزع من فضعته إن شاء الله فإذا جرت الإنسان في مجلس فإذا في مجلس في دعوة مثلا فهذا مجال للدعوة إلى الله عز وجل ولكن ينبغي أن تكون على وجه لا ملل فيه ولا إسطال لكن يستخدم ويملل تكد من سخو يقول عبت مجالس خاصة عبت مجالس مالتي عبت يفقد زخونه مجالس مالتي ويحصل هذا بأن يعرضت داعية مسألة علمية على الجالسين ثم تبتدئ المناقشة ماذا حد مسألة تبعين له بقى بقى مناقشة. في النهاية من السخار تمكن أن لك بدا مسألة ذي ومباشرة تندمى ذي أخم ذي أخم ذي أخم ذي لهم مالك ومعلوم أن المناقشة والسؤال والجواب له دور كبير في فهم ما أنزل الله على رسوله وتفهيمه إنتم مناقشة سؤال وجواب ما لدي حبيده وراجله أنا حجي تستبيل للكمولي أبدي مونقو درسي أحدت لكم هاي الشبابي بي نمرتاج سؤال وجواب تبدأ كله انتا قول يني له سمع يا دخاء خروجه سلوك آرسو الله عليه وسلم تتقيمه لي أتدرون ما الغيبة؟ حبيثان تأيو إلا بحيثن عيبة ذكرك أخاك بما يكره إلا من جسم شبه يومكم هذا؟ المهم الحديثة اللواء أتدرون أتدرون فلتو دايلوم الرسول صلى الله عليه وسلم يأحذر نيره ثلاثة أرضي مجلس خاص دعوة من كتقبل نخيل بجلس له بجلس مالتي وقد يقولوا أكثر فعالية أكثر فعالية من إلقاء خطبة أو محاضرة او محاضرة أو محاضرة أو محاضرة نعم محاضرة قد تقبر وإستطابها خبونا عن خبونا خلدي سؤال وجواب فوستو مالكي مغنياته هذا حنقه الكاذي هذا يقرد بسؤال وجواب زو سدكة مسائل مالكي يبل شغم عثيمين أو محاضرة إلقاء ماذا؟ مرسلاً إلقاء مرسلاً كما هو معلوم كاف؟ مرسل مالك؟ بسي عرفت تسؤولك أخذ تزدارب من كلها؟ لا تزبدت لي بالشغل من خيمين؟ سؤال وجواب باقي تكسب من كلها تدرسك أبساعة تزيز يا ذاك سب طيب عشرة دقائق تريفاً لله والدعوة إلى الله عز وجل هي وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام إذا دعوات ماني وظيفة صرحنا أي ماني عند حرلنا؟ صرحنا أي ماني والرسل عليهم الصلاة والسلام سليس لي صرحنا أي أنبياء إذا حزم ما قلل سبقون تمكن كله ولو ما لا يفيه نبت دعوات لقبر اللون نقف هي وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام وطريقة من تتبعهم باحسان إن نبيات تخطوا لدماني اثباع الانبياء وقوم علماء قالوا وظيفتنا يا علماء يقولون شلون دي رضوان الله عليهم دعوا ويديروا من الرسول صلى الله عليه وسلم وهكذا التابع قوم دبل نبا نبهجوا ما له عرف الانسان معبوده ونبيه ودينه ومن الله عليه بالتوفيق لذلك فإن عليه السعي في إنقال إخوانه بدعوتهم إلى الله عز وجل وليبشر بالخير نترى حدث رب سبحانه وتعالى علمه بو بزعباء ناي رب سبحانه وتعالى فلتت رخبه بزعباء دين الإسلام فلتت رخبه بزعباء نايرسل صلى الله عليه وسلم علم رقيبه عبد السعادة دعوه قبره ربي نزينه قرارت خب وفقه علم خبه عبده مالاتي سعي وإذا ما صرح صرح له قوية له نابدعوه مالاتيو في إنقاذ إخوانه نهي إحواته نخد حين مالاتي خبقيقه كيف شركه حزبيات كابزين خد حنوم كسعري ذباء بدعوتهم إلى الله عز وجل ناب ربي كسوع إذن تغينوا فاللي يستبشر واللي يستبشر بالخير بخير بصرات غنوم مالتي مغنياته بزمن قدزي خير كمزل ويردى عنا الشيخ بن عزيمين قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم نعلي ابن أبي طالب يوم خيبر خيبر ما يقول هذه أبو خيبر طبعا يهود نيرمه غزوة ايش نبلا هاشبه غزوة, غزوة خيبر غزوة خيبر الرسول صلى الله عليه وسلم مريعنتنا على ابن أبي طالب مراه عزاوكي اذي عزا و... عزا عمالك على ابن أبي طالب عندها يلومه انفذ على رسلك انتلكنا بتعدم اطونا بخيبة على رسلك ما استطيلك استبيلك اطونا بزع الجديد حتى تنزل بساحتهم طبق قول قوله ثم ادعوهم الى الاسلام بتحرزين عمتاج طواعيهم نابس اللي بنا اذي دليل بنا بتوعيذ كم ديت مردعوه سب الله رسول صلى الله عليه وسلم تهلمه ثم دعوهم الى الاسلام لما. الى التوعيذ حد انتخب الثميع يوم دعوه قبره له ما تسمح يومه مستهد بزخيز ريخه انتهي مره تسأله هو جمر بزخص تشوف سبحانه رب العالم زينتين. جولي. قال يابون اعوذ بالله من ثاني درجة ابدعهم التوحيد مثل كسبات البائد والعياضة بالله. استوحوا الله زهزة البائد ياه. بغمز نقرة ذي ننتسابك الاعمال اللي التوحيد يفرق الله. الله. نعم يفرق. يفرق بين الحق والباطل. الرسول صلى الله عليه وسلم توحيد حيث ما ثم صحابه يضحكوا قلنا بعنا وجاهل كفار بما قلنا تم ذاتهم بما حسوت كوينهم طريق الباطن نحن لقد سبت كرتل كانه اليوم ثلاثه يعني صار نفس حمله كان صار رسل عليه مصرات والسلام لتوحيد الله غط رجل سبحان الله ومعه رهب. أبعث سر تزوحي. بيجو يمثل. نبي تباعي. رجل معه ماذا؟ رجلا. ورجل ليس معه أحد. نعم؟ ونبي وليس معه أحد. مسلمه لحادئ. تعباي كي حازمت. نبيني نبي مسل نبي يوم القيامة. بالله اجنبني تقصيره ولا دينا حاشا هيقصر لكن الهداه هي من كتكسب كتب الكبس دي سبع سوتني بقى نسبع كتكسف كتسبل ما رايت توسا لا تونسبع فياتهم بتوحيد مزنو بسو نام مزنو بالسلفيه مزنو تتقبلوا انت ابي مخاكم انك لا تعد من احببته ولكن الله يهدي من يشاء لو عمك كتب توحي لا تكذب التوحيد يسألوه يا امه وتوحيد بالله يسلوه ربه ده بللوه بلنيه ربه ده زيدة ليله بلنيه هايقوا بلنيه واخبرهم شعور رسول الله سلام تايلهم واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه ايه تقبونا يا ربي تقبو روز تقبوهم بلنيه نقرهم مزحر التوحيد تمتئ بحبيث أب معاذ ابن الجبل زلو مالاتيو فليكن أول ما تضعوهم إليه إيش إلا شهادة لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن الله نقطوحي العدب الموت نحادي رب تقزو رب المخلوق أي شرك قدفو بذي قال كردان اندحر فإنهم في ذلك اندحر أبزقو الدائل كما عزيزة ومغرق فأعلمهم بحريزة ماتيو انتاين ماتيو, ماتيو. موضوعنا يا صلاة صلاة نحن استغبارنا بزيء ذكر الله عز وجل المكبر حدا سبعك شركه وليغه ذكر الله قبر استداوع له تاغطه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لأن أشركتاش لا يحبطن عملك شركة جبرة صرفة فروسة والعياذة بالله بده حرم انتهى لما الرسول صلى الله عليه وسلم فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يعني هذا السر ربي بأخاك يروخوا بيهم كلهم كابتن أقمال كابتن لعلي تقوم بلتك عدد سبب هداية لذلك أقمال كالدن بشلك عبدور نيرون. قمل زلاتها ثاني. حجة مكاين ماتين مركب ماتين ونفاريس عيار كلها تلزيعتها. قسموا. نبي العذر حدى كونس. من كاسا اغاستخها بعدتنا بعدي. مبعادي. يتبقون ولو نيرون قمل. كتاب هزي حجون هقرسة باللو. ازغر كونقها بذن اكمال ما حادثة. حادثة هاديو. رب انتهديو. بقى خاكيره احتفظت تغنكا كابزن تريت زيادة اقمال والله تسبتي بل فكار ما لدي هذا الحديث يعني صلى الله عليه وسلم تغصوها زلو هذا الحديث دمام متفق على صحته حديث صحيح الإمام البخاري والإمام مسلم زوري وحديث ما لدي ويقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم إمام مسلم زوري ومع رسول صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا حدثت نقولوا من قد أنت تسويعوا من قد إذا حالوا سبات أجر ناتهم لكن أجر ناتهم يقولوا ما لا تعيقون إلا محبيرا من غير إيش أن ينقص من أجورهم شيئا سأجرنا ثم يدلوني لكننا كلهم أجرنا في ملة لذلك الإمام حسن البصري ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا من ذاها ذاها ما سترى انتهى له ما استغسى مالته داعية للتوحيد إلى السنة إلى السلفية انتهى بتغيسه هذا هو حبيب الرحمن هذا هو ولي, ولي الله وحبيب الله ذي فتونه يا رب الزي دعيه ذي نبحكي نبتوحي نبسلنا نفسه في هذا السرح يظلوه إليه ندمه ندعوه هذا قبر السمالة بانتر ما يددماني أبدا حديثنا يبتلوه الرسول صلى الله عليه وسلم ومن دعا إلى ضلالة ناقفه عدمه قوله يا ذي بالله ناقشك عدمون ناقشك عدمون ناقش حزبين عدمك وين حمام طريحوه؟ عزو بالله إذا بيهرنا خميقرات سلسن كميقرات سمعبل نخل لك بيهرات كميقرات سعبل لن يلو نادل صوي عكاول عزو بالله أخي باتات مكبري لك أنا هاي بيهرات مغانا تنقال بيهرات لخدمتش وين أخي عبل لن إذن حمام لبلو تجينا بربية وعكايلة رحال كافس كمتنا يبدعوا الحزبين تابسا بزول رحال اذين الضلال لسوء ظننا صفات اليهود حسبي الله ومن دعا الى ضلاله كان عليه من الاثم مثل اثام من تبعه والعاذ بالله يستوعوا شيء ذنبنا ثم كان بسم الله نافشكي سطوع زلوا والعاذ بالله يقول لص في جنبي نابذ عد سوء زلوا والعاذ بالله ذياتهم يقول لص في, في جنبي باتيج، استخدتوه، خلزين، استخدتوه لهم سب جنب ناساتهم كل دماء نابقوا من ملاسونا حدث ناي نفسه زي كالة جنبه نكو... نايتوم دعا بصبع... الدموغ نا... سباة ناي ضلاله عياذ بالله نايتوم جنب دماء خسكر نجي رب سلمانه ومن ضاع بقى... ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الاسم مثل آثام من تبعه كنلت انت امالاتيو؟ باستخدتو له باتي كنتي آثام وإذما الزنبتات تقتلون السبزي الزغول لزنبناتهم دمان أبوهم الله سواله يا ذو بالله لا يقص ذلك من آثامهم شيئا قابتوا زنبناتهم دمان وسيدوا لهم ألتاكوان السوم زنب الله أي قولا لهم ونزل زنبزي لكن يمون الله سواء الله أي قولهم زنبخاني يمون الله سواله يا ذو بالله هذا الحديث لأدماني رواه مسلم كتاب العلم باب من سنى سنة حسنة او سيئة وآخر حديث فزياء ذا ربعا اكتزازم وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم الامام مسلم ذا ريو حديث علنا مالاتيو من أه نعم اه وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم ايضا ذا حديثي اون الامام مسلم يوريوالو مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِنْ سِلِّي أَجْرِي فَأَيْهِهِ نعم بخير ذا عدّم السب نتا قول مالاتيو نتا زا عدّم كايو سب بخير ذا حبر خير ذا حبر نتا أجر المساكاتي نهي السب دا أجر المساكاتي بخير ذا حد. حدّم سلذي إن شاء الله تبارك وتعالى تتأممنا ذا دعوة أستدفية بيئة نفذ بنا في حيات لكل هزبنا سلفيا نفذ أم أزي زرابايا على صمالتي وأسأل الله جل وعلا في أسماء الحسنى وصفاته العلا أن يثبتني وإياكم على الحق اللهم أرينا الحق حقا وارزغنا اتباعه وأرينا الباطل باطلا وارزغنا اجتنابه ولا تجعله منثبسا علينا فنضل يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك هو سبحانه وتعالى خاتمانا رب يطبق التوحيدن سنن أبسل فيها رب سبحانه وتعالى قد يدلنا أكتفي بهذا القدر أصل الله وسلم وضارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين